أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا فقولوا يا أبانا إن ابنك سرط وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين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 عسى الله أن يأتيني بهم دميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال وقال يا أسفى على يوسف يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلى الله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 قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهل نبُر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفنا الكيل وتصدق علينا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إن مهي يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَلَّاهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْمًا وَيُكُن عَلَى خَاطِئٍ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِ إذْهَبُوا بِقَمِيصِهَا ذَلَّفْنَاهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرَةٍ وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ أَبُو هُمْ قَالَ أَبُو إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ولولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه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 قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور